وهل توجد صلاة تسمى صلاة الكفارة وإذا وجدت فما عدد ركعاتها وكيف ومتى تصلى قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها صلاة الكفارة مع حديث طويل في كيفيتها منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها يصلي في آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك وهي كفارة أربع مئة سنة في رواية أبي بكر وألف سنة في رواية علي ولما كان ابن آدم يعيش ستين أو مئة سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد وبعد الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة ويدعو بهذا الدعاء وهو دعاء بطلب المغفرة فهل هذا الحديث بما جاء فيه صحيح؟ وما الذي يكفر السيئات؟ لم أعفر على هذا الحديث في الكتب الصحيحة وعلامة الوضع فيه ظاهرة فالصلاة التي تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها إن الكلام المذكور يغري الناس بترك الصلاة حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة في آخر جمعة من رمضان ولم يقل بهذا أحد من العلماء بل إنهم على الرغم من قبولهم الأحاديث التي تقول إن الصلاة الواحدة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة فيما سواه وفي مسجد المدينة بألف وفي المسجد الأقصى بخمس مئة يقولون بأنها لا تغني عن الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفائته وإنما المراد كثرت ثواب الصلاة في هذه الأماكد المقدسة واحذر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه فهو أولا كذب على الله وعلى رسول الله والله يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما رواه البخاري ومسلم وهو ثانيا سيتحمل وزر من يتهاونون في الصلاة اكتفاءا بصلاة الكفارة المزعومة ولا يحملن أثقالهم واثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ومن سن سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة رواه مسلم والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون في طبعه وتوزيعه داخلون في هذه المسؤولية والله أعلم